مش من الاحكام في كتب الاصول لما انا رأي انه من الاحكام الاحكام مرسل اصبتها ده, ده في كرافية زي زي الشرطة مفيش حد يبكيره في الاحكام الوضعية مم. لا اصلا ومش من الاحكام الوضعية مم. انما ان معنى الوضع جعله شيء لشيء شرطاً وسبباً أنه مانعاً وطبعاً زادوا بقى الصحيح والفاسد والباطل وزادوا الرخصة والعنجيمة وزيلة ووطيها بقدر الإمكان اوه اوطي كمان اخر حاجة يعني. b ikteb replay controller define character showatz mesela mesela evi hata alıyorum mesela b da yazmaya fanseli وحيك التعريف بتاع الأحكام المضائية ما جعله الشرع سبباً أو عنصر أو نتيجة لأحكام الأحلام المدينة الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. عشان تربص عمش عشان إن شاء أمم سفير مع عمر <تصفيق> طيب فضل سهلاً ببرا تدعو لنا هناك أو لا؟ وقبضات مياه كس <تصفيق> شائع مقدمة او انصر او نتيجة. انصرا بقى? او انصرا او نتيجة الحكم التكريفي. بصح التعريف دوت ولا? تمالفوا ده يعني? لا اول مرة شوفوا مين اللي? احمد حسن. احمد حسنين. احمد حسنين. حسنين. محمد فوزي رأيت لي رسالة زعلان على الحب شمودة يقول المحبة نعمتهم من الله وفقد الأحبة غربة لا بالوحدة بس الوحدة الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الشرق المرسلين نبينا محمد وعلى آله الصديق أجمعين صحيح مسلم رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثني أبي ألا أبو فان ليه الناسمه الكسر عفوا ليه الناسمه الكسر ليه على <تصفيق> علشان ايه طب ايه اعرف كده ابي ابي فاعل <تصفيق> ابي فاعل ده ابي كم كلمه اه ابي فاعل ده يبقى اب فاعل مرفوع علامه بايه لا علامة رفع مش الضم مش ما تترفعش بالضم اب المضافه دول فا بايه يعني بالحركه ولا بالحرف خمسه يا بنت ده بنحط بس ده شروط يعني ده اللي لازم يتحقق الشروط يعني ضحى على المنتج فاعل مرفوع بايه دي شروط للاعراب بالواو ولا لظهور الواو هو طبعا يعني النحاه يقولوا اصل الاعراب وبعدين يقولوا لها لكذا وكذا ايه ما وردتش في اللغة العربية ايه بالواو في وقته وبعدين حزفت انما هم زي تقول ايه بيقصلوا اصله وبعدين يقولوا ايه اللي خلي خليفنا الاصل فممكن يقولوا انها ترفع بضم ومقى ممكن ترفع بواوة تحزف يعني ممكن يعني في الكلام انما في النهاية النتيجة يعني انها بتبعي تلزم الايه الكسرة اللي هي حركة المناسبة يعني ايه علامات الرف الضمة والواضح و ايه تاني والالف هديها الشاشه تاني والنون يبقى علامات الرفع اربعه اشخطته الاجروميه علامات الرفع يا ماهر الضمه والواو والالف والنون واذا سئلت لما قد قدمت ضمة المصنف لانها اصل الباب لان غيرها لا يستعمل ان عند تعذرها او ثقالية واذا سئلت لما سن بالواو يا احمد يا رفعت لأنها بنت الضمة ليه بنت الضمة؟ عشان بتتولد منها عند الإشباع مش بتتولد منها؟ ببنتها ولا لا؟ مش كده؟ لأنها بنت الضمة لأنها تتولد منها عند الإشباع وإذا سئلت ليه ما بالياء؟ بالألف لأنها أخت الواو لأنها من حروف العلة الثلاثة المجموعة في قوله تعالى حروف العلة الثلاثة مجموعة في قوله تعالى نوحيها نوحيها وإذا سئلت يا أستاذ هشام لما أخر النون لأنها لم يهلب يبقى لها رتبات إلا التأخير كل حاجة بالعال فيش حاجة كده جاية لوحدك تضم ليه الأول وديه ليه وديه ليه وكذا الممكن يبدأ بالألف قبل الواو إنما البنت أولى من, من البعيدة تعلقها بالواو مش بالضم بالألف تعلقها بالواو فيبقى الواو أصل ليه فدي بنت ديل ودي أختها والتانية لم يبقى لها رتبة إلا التأخير عرفتم؟ ديت فوائد الشيخ محمد امين بويت حفظه الله قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا المؤد ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك اه يبقى قتاده روى عن انس اهو كما روى 2000 دول تلامذه مين قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل الوو دي وو ايه وو الحال حالي. وو الحال معاذ رديفه ده حال ولا معي لا معي تنصب ومو عز بن جبل لضيفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال رسول الله وسعديك صلى الله عليه عالما من عبد يشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله الا حرم الله على حرم الله على النار حرمه الله على النار تتعب زيادة تسلي اللي حرامه هو, سنة بيعمل هو بس أنا اتكشفها مع المجرى بس خلاص يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس عن أنس قال حدثني محمود بن الربيع عن اتبان عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت فلقيت ايتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره عظم عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله قال أنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله أني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه, أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه يبقى عندنا بعض الكلمات اهي عايزين ننتبه ليها منها اسم عتبان نعم الثلاثه اصحابنا طبعا سيدنا يبقى عندنا عتبال ناخد بالنا من اسمه والربيع محمود ابن الربيع مش ابن الربيع الربيع للنسة اسماءها يعني الربيع وبعدين عندنا عظم عظم ذلك عظم يعني ايه معظم ذلك وكبره يعني ايه مالك يا دخشم ده كانوا زعلانين منه خالص دخشم بالضبط دخشم على شان تيجي في الكتب بعد كده اسالكم ايه الكلمه دي إيه الكلمه اللي انتوا عارفين خلاص يبقى انتوا عارفين والا هيبقى يبقى مفيش اي فايده بعد كده مش هيبقى له فايده من غيركم لو انتم ما لكوش فايده يبقى بانشغل بالكتب بقى اسيب التدريس صلى الله على النبي واهل قال الامام مسلم حدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهذل ايه الفرق بين حدثني يحدثنا ده لوحد أكلموا لوحد أما حدثنا يبقى كان بيقول لمجموع قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز بهز إحنا ضبطناها قبل كده بهز ولكن برضو خدوا بالكم حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمياء فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فحط لي مسجدا خط في نقطة يعني طيب تعالى فخط لي مسجدا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك ابن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد على ال الاول احنا. مش فاهم? آه. مش فاهم ايه? مش فاهم ايه? قصة الاودي ليه. اني ليه مزيدة. مسجدا يصلي في موضع عشان هيصلي فيه بعد كده ما يروحش يعني لانه اعمى ومش هيقدر يروح المسجد النبوي ببعيد عليه او مقدرش يوصل او صعب عليه وكده هيصلي في موضع صلى الله عليه وسلم ولعله اراد يعلم له على مكان او كده هم؟ عارف طلب يتراقب كده يعني التبرك طبعا ده مفيش كلام انما بكلمه خط يعني عايز يعرف كلمه خط دي يعني فعل امر من خطة خطه فخط ايه ارد يا رب الفعل عمر الفعل عمر مبني على السكون السكون مقدر ما تكمل لو قف يتفرج عنه لو مبدأ على السكون مقدر ما نعمل ظهوره تقاس كدير فيه مساكنين طيب يبقى هنا لم يسكن لانه الحرف المشدد لا يسكن لتكونه من ساكن يليه حرف اخر فلو سكن الثاني اجتمع الساكنة يبقى يحرك من اجل هذا يبنى على الحركة ولكن لما كانت الحركات فتحة للخفة لتخفيف الفعل انه الفعل سقيل اجتماله على الحدث والزمان مركب في المعنى فيخفف في اللفظ نعم على على قوله لا يعلم له موضع يتخذوا مسكه نحط علامه عليه او يحددوا كده يعني اه حاجات كلها جميله متبركه باثارك بعدين فطبعا اثاره يتبرك بها صلى أيوة. الله عليه وسلم منكار التبرك به بالعكس نعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث انواع من العلم تقدم كثير منه ففيه التبرك باثار الصالحين ده النهي وراح لا قدر السكر في دار الحديث لطيف معنى الى بسط لها اهوى وااوى لعل ان امال بحضر وجهي مكانا نسته قدم النواه يعني طبعا فيه احتمال في احتمال يعني اصل التبرك موجود بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالصالحين هو هنا بقى استدله بالحديث ده لانه النبي جهه وما غيره يجب الوادي عم شخص عزين فقطت وفي زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم التبريك هنا بقى مش عارف يعني معناها أصدق إيه إنما البركة لعلها طبعا تحدث باجتماع الصالحين والعلماء في الموضع لأنه يكون في لزوم السنة وفي الذكر والعلم وفي يعني العمل الصالح باستدعاء الصالحين وبعمل الصالحين اللي هم العلماء يعني بزيارة أتباعهم كل دي أعمال صالح فزيارة العلماء والصالحين بركة من جهة أن الصحبة التي لا يشقى بها الصاحب لأنها إذا نسيت ذكرت وإذا ذكرت أعانك وإذا جهلت أفهمك وأفتاك وإذا وقعت في مشكلة يكون فطبعا فيها يعني أعمال صالحة كثيرة فلعله التبرك بهذا يعني تبرك بهذا إنما لما يكتمع بقى الصيّع والصيّع والفسقة طول دي أصحابي بتوع زمان دي طبعا محط مش بركات ورحمات بقى محط حاجة تانية والدليل على حصول البركة بالاجتماع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا كذا وكذا هذا اجتمع فيه طبعا معاني يحتمل البركة تنزل باجتماعها أو بانفرادها ويكون باجتماعها البركة تزيد فيه بيت مجلودة الله في المسجد ويطلون كتاب الله ويتدارسونه يعني ثلاث حاجات فإحنا طبعا يبقى عايزين نبقى نقرا نستفتح بالقران الشيخ نجيب المطيع رحمه الله كان يعمل حاجه ظريفه كان ايه نبدا في المجلس بالقران فكل طالب يقرا فالطالب أول ما يقرأ بيبقى مخدود في حضرة الشيخ والناس فتلاقيه يقرأ كده بشيء من الخشوع أول ما يهدى ويبدأ بقى ينغم يقوم الشيخ ينغير ها اللي بعده نقطة فاصيلة كده أول ما تبدأ بقى تعمل حركات يوم زي اللي بيحسها منه يعني خير على كل حال احنا برضو بنقول ايات ونتدارس, ونتدارس القرآن والسنة معنا يعني الامور طيب يبقى هنا زيارة العلماء والفضلاء والكبراء اتباعهم ان الكبار يزوروا الصغيرين مش لازم الصغيرين هم اللي يزوروا الكبار بس طبعاً بنعمل الحكاية دي يعني بتيجوا تزورونا إنما العكس بقى الصغيرين هم اللي بيرحوش لكوا بقى بنروحش نزوركم <تصفيق> رحنا لما محمد رحنا لأحمد رحنا لياسر ورحناش رحنا بقى لسه لنا واحد كده ورحنا لهم رحنا لعمر عند أخوه زي بعض واحد يعني مش كده نمره او رحنا للشيخ مراد والشيخ فايض الله يرحمه استاذ فايض بقى ولا فايض بيه ولا كان <hdzie Hitler> <يه> عايزين نروح الاستاذ صلاح يا <يعالج> علنك اللي اتجوزه ورحنا لهمش <تصفيق> بعد الجواز واللي قبله بعده طيب أحمد اتجاوز ما زوبناهوش وأمير اتجاوز ما زوبناهوش محمد غريب ما اتجاوزش ولا هيتجاوز يحيا ما زوبناهوش التزاور التزاور مطلوب حقك محبتي المتزاورين في ولكن بقى فسروا التزاور بايه ولكن طبعا الحديث ان رجلا زار اخا له في قرية زيارة بس في الله كده يوده فازرج الله كمل كده غريب مش بس الحديث دي كونته جدن فأدرج الله على فأبعث الله وأنزل الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد أو نحو هذا فقال إيه أريد أخذ في هذه القرية قال هل لك من نعمة تربوها علي قال لا ويرأني أحبه في الله قال إني رسول الله إليك ما الله حبك كما احببته فيه فطبعا فيه فضل الحب في الله وفضل التزاور والتواد والتراحم مثل المؤمنين فيه تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد طبعا احنا ما عندناش الحكاية دي للأسف الاخوة رابطة قوية جدا تربط قلوب المؤمنين لكل واحد مش عايز التان يزوره او مش مهتم لا هو يزور ويتزار والناس بينها ترابط وبينها تراحم وتهادي ومعونة ياوة الحد يخد في شهر. تقيلة? يا اظم يا كل اسبوع. وكل... اه ما من الاول. <تصفح> <تصفح> كل واحد عنده بكل شهر. ناس يا عم, عم ما بعد عنينا. عايزين الناس طيبين بس. ياوة يا ان شاء الله لما تتجوز هنبنزورة كل اسبوع تعمل لنا المنسب. ان شاء الله ايه تعرف. جيبي جميع ده من, من البلاد المباركة وتعملين لنا المنسبة حلو جيد الشراب الشراب بتعريك لك الشراب اللي هو الشربة يعني هلو <تصفيق> قوي الشراب ده جزء التاني نبدأ المرة الجاية إن شاء الله نقرأ الحديث بس ونبقى نكمل المرة الجاية عدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله بسنة عن محمد بن يحي عن مسلم عن محمد بن يحي عن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدرى وردي الدرى وردي الدرى ورد يعني مضاف للورد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وعلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وده طبعا فيه دليل على الزوق ايه الزوق لك du eh?